هو الذي جعركم خلائف في الأرض فمن كفع فعلا ولا يجيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا ما قطى والا يزيد الكافرين كفرهم الا خالص الله اولا ايت استغيث من دون الاغوني ارني ما خلق من الاو ألئي <سؤال> عيدوا معلمون بحضهم بعضا إلا <سؤال> غرورا ألئي عيدوا معلمون بحضهم بعضا إلا غرورا no <laughs>